قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل صحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل صحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار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 فأتاهم زحفنا زيلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل صحقت عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار